فني علم ربي من سؤالي واختي عندي بدعوتي وابتدي Ta hanam kai سريع غوثي غوثا منك يدركني سريعا يمزم الحسران ويرتيه بالله ارجو يا أمو يا عاليم يا But I... Gonna be